أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيرين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قدمت أَيْدِيهِمْ إِذَا هم يقنطون أَوَلَمْ يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 اموال الناس فلا يرجو الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله هم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يبيتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون